أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أم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 حد نيئة في سطور العز والأمجاد ترمقوها البصائر كم هوت منا حصول غير أنا نفتح الأفواه في وجه التآمر تغر الدنيئة في سطور العز والأمجاد ترمقها البصائر كم هوت منا حصون غير أنا نفتح الأفواه في وجه التأمر ذلك الوجه الذي يلقى قضايانا كما يلقى الطرائف والنوادر أيها التاريخ لا تعتب علينا مجدنا الموؤود مبحوخ الحناجر كيف أشكو والمسامر مغلقات والرجال اليوم همهم هم هم المتاجر ثلة منهم تبيع الدين جهرا تلثم الأمر حسناء والكأسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤساً أم بشائر ثلة منهم تبيع الدين جهراً تلثم ال حسناء والكأسات عاقر ثلة أخرى تبيت على كنوز لا تبالي كان بؤساً أم بشائر لا تراعي فالحقائق مترعات بالأسى يا أمتي والدمع إنها حواء لا تبالي إنها تجري بنا اللم والخسائر تَوَائِنَتْ تِلْكَ الْوَاسِلُ يَرْفَعُ الْمُحْتَالُ قَوْمِيَ إِلَاهِي وَالصِّدِّيقُ حَقٌّ لِلْعُدْوَانِ آمِرْ أَيُّهَا التَّارِيخُ حَدِّثْ عَنْ رِجَالٍ عَنْ زَمَانٍ لَمْ تمت فيه ضمارير يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان أمر أيه التارق حدث عن رجال عن زمان لم تموت فيه الضمائر